أعوذ بالله عن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ذكره and <laughs> love عندهم بدقوا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> میره Ah uh -huh. ها one <laughs> Oh و <laughs> ad Oh <laughs> mm -hmm. No, I و تقرش مس و